صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد فان اتقى الحديث كتاب الله تبارك وتعالى واحسن الهدي هدي نبينا محمد عليه الصلاه والسلام وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد قلنا قد اخذنا في المحاضره الماضيه موضوعا تناولنا فيه مساله الحقوق في شريعه محمد عليه الصلاه والسلام واخذنا كذلك المبادئ التي كرم الله بها جل وعلا الانسان وتكلمنا عن مساله الحقوق حق الانسان في الحياه حق الانسان في الكرامه وهناك حق الانسان في الحريه حق الانسان في العمل هناك حق الانسان في التدين هذه الحقوق ولكن الوقت داهمنا فوصلنا عند مساله الحريه وتكلمنا وقلنا انها عاده الملكه الخاصه التي تحمل صاحبها على الاراده الشرعيه وهي خاصه بالكائن الناطق وليست بجميع الكائنات وقلنا كذلك بارك الله فيكم انها من قبيل التحمل وليست من قبيل التفلد لان الانسان يتحمل قوايا ويتعبد الى الله جل وعلا بامور فهو فالحريه عمل الحريه عمل وتقدم الى الله جل وعلا ولهذا نظره الاسلام الى الحر ليست هي نفسها نظرته الى العبد باعتبار ان للحر منازل تختلف عن منازل عن منازل بالاضافه للعبد طيب وقلنا ان شاء الله جل وعلا نحاول نطبع هذا المبحث ونوزعه على الطلاب حتى يستفيدوا مما بقي منا الابواب من الحقوق خاصه في مساله حق التدين لاكراه لا في الدين ومعنى ذلك وحريه غير المسلم بما له ملك خاصه هو من الناطقين مثل اهل الكتاب كاليهود والنصارى اذا عاشوا في ديار المسلمين ما هي ما هي حريتهم ما هي حدودها وما هي الموانع التي هي من سلبيات الحريه وليست من موجبات الحريه كل هذا ان شاء الله ستجدونه مبينا موضحا في الرساله او الجزء الذي ودعه ان شاء الله جل وعلا اما اليوم فافطرنا موضوعا يتكلم عن الاصلاح وقلنا ان الاصلاح لا يستلزم الفساد يعني مسالتان متضادتان فالمصلح والمفسد هما على طرفي نقيض فمن اراد ان يكون مصلحا فعليه ان يتخلى من الفساد واول ما نتكلم عنه ان الاصلاح يحتاج الى عقل لنترقق في مدارك او في مدارج المعرفه قبل ان نتكلم عن الادب الذي ارتضاه الله جل وعلا للخلق وانه هو مصدر الاصلاح للكائنات جميعا بل اصلاح حتى للجمادات قبل ان قبل ان نترقى الى هذا المنطق نبدا ونحاور الانسان المصلح كانسان فلا بد ان يتحلى المصلح بعقل لان المجنون لا يقال عنه انه مصلح والقبل لا يقال عنه انه مصلح ولهذا اذا غاب العقل غاب الاصلاح اول نقطه اذا غاب العقل غاب الاصلاح من ذلك بارك الله فيكم كما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام انا يقتل الرجل اخاه وابن عمه يعني ياتي يوم يضل الحال بالبشريه ان يقتل الرجل اخاه وابن عمه فقالوا يا رسول الله الاه عقل سبحان الله ما تد له دليل لان العقل كاف ان يعقل هذا الانسان وان يوقفه قالوا الاه عقل قال لا بل هو هباء اه اذا الناس أنا نريد من الإخوة أن يتفاعلوا معنا صحة تعذية لأن هذه المواد ضرورية مواد ضرورية وهي نتاجه دراسة يعني ما هو عبارة عن محاضرة ولا دي الشيخ حبي يتكلم يعني حبي يبدل الجو قال ينزل من, ال من تفاظة إلى حياتي مسعود من باب تغيير الجو لا هذه دراسة ف والله يشتبي من عباده من يشاء ف وما شاء الله جل وعلا ان تطرح في هذه بالسعوديه فيدي راك فنريد من الاخوه ان يتنبهوا جيدا قلنا اذا العقل هو اول عامل من عوامل الاصلاح اتينا بدليل يقتل الرجل احا وابن عمه قالوا يا رسول الله ألاه عقل قال لا بل هو هباء إذن هناك الموجودون الذين يدعون الإصلاح على ضربين ضرب عنده عقل وضرب عنده هباء عنده الهباء مش هو الهباء هي مرحلة من كفوة العقل بحيث لا يستطيع ان يميز بين القبيح والمذيع من انسان يكون قد تعاطى شيئا من المخدرات او من المهلوسات فهذا ينتقل ينتقل حاله من حاله الادراك العقل الى حاله الهلوسه التي نسميها الهذاء فيصل الى ان ان يخطو على جاره ان يتعدى على اقاربه ان يسرق ان يسب الذين ان يظلم ان يقوم باعمال شغب واعمال الفتن سبب ما هو غاب عنه العقل وصار يمتلك هباء قال يا رسول الله الا هو عقل قال لا بل هو هباء اذا المرحله الاولى مرحله الاسماع ان ننظر هل للمصلحين عقول يميزون بها بين الباطل وبين الحق والباطل وبين التهاذي والإصلاح بين النفع والضرر بين المصالح والمفاسد وان العقل عند العلماء كما يقول شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله يقول العقل العقلان العقل عقلان عقلو او عقل او عقلو غريزتي عقل غريزي يعني يولد مع الانسان يقول ابن القيم هو ابو العلم ومربيه ومثمره والثاني عقل مكتسب مستفاد سبحان الله فهناك من الناس من يعيش بالعقل الغريزي الذي ولد معه يعني يمشي بروده العقل كم؟ عقلان عقل غريزي نسميه ابو العلم هو الاب والاقو ومربيه ومثمره اي هو الذي يربي العلم ويثمره النوع الثاني عقل مكتسب مكتسب يقول ابن القيم وهو ولد العلم وثمرته ونتيجهه يا ابو شيخ الاسلام بن القيم فاذا اجتمع في الابد واذا اجتمع من الالبنين فاذا اجتمع في الابد فذلك فضل الله ياتيه من يشاء واستقام له امره واقبلت عليه جيوش السعاده من كل جانب واذا فقدهما فالحيوان البهيم احسن حالا منه واذا فرد نقص الرجل بنقصان احديمه يعني اما ان يذهب الوالد الاب واذا ذهب الاب لا نتصور ان يكون له ابن لانه ليس عيسى ها ان يولد من غير من غير اب واذا ولد الاب ولا ابن له فهو ابو العقيم هناك عقل العقيم وعقل المثمر العقل كان عقلان الاول ابو العقل الذي يولد العقل واذا ذهب عن الجنون خلاص يعني صار غير غير مكلفين يرفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يعقل اي حتى يعود اليه عقله اما مجنون اما عاقل طيب هذا الابد الذي يولد مع الانسان الغريزي هو ال هو الذي يربي العلم او يربي الثاني يربي العلم والذي يجعل العلم مثمرا ثم ياتي عقل اخر هذا العقل مكتسب ونسميه بولد العلم هذا هو ولد العلم اي ولد الامر ولد العلم وثمرته ونتيجهته فإذ استمع في العبد اجتمع العقل المطرح يسمع العقل الغريب والعقل المقتذب فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يكون القيم وتقبل عليه ديوث السعاده من كل جانب واذا فقدتهما اذا ابول ولدا فالحيوان البهيم احبل حال الدنيا الخروف البقره اذا اذا يعني اذا واحد لا عقل اب ولا عقل مكتسب ورايناه ينادي بالحقوق او بالحريه يعني اذا ما ينتظر بعد ذلك العقال ان يرى قطيع من الغنم تنادي يريد حقوقا وما يلي قطيع الغنم ماذا البقر وما المعي وكل كل امتي تنادي وهذا لا يتصوره من عاقل لا يتصوره عاقل اذا هذا امر بالتصلاح ان ننظر الى المطلق هل عنده عقل او ليس له عقل هذا كثير من بمن ينادي بالتصلاح الان او بالتغيير ومن أنت من بعض الأحزاب الشيوعية والحزاب الثالثة الهالكة المتهرية ويقول نريد التغيير قال يا حبيبي أنت في الحزبات أنت لا فصل حتى أنت لا فصل أنت فاقد وأخشى أنه فاقد حتى للعقل الغريبي يمكن أن نمشي حتى بالحبوب يعني عقله على شفا ففرق من الناس يعني اذا ضيع الحبه راح فهذا فيه بنبغ الاطلاق كيف فيرادي ان تصلاح وكيف للعقال ان يمشي وراء المجانين الا اذا انقلب الموازين فهذا امر اخر الامر الاخر ان المصلح اذا الذي ترك العقل غالبا اكثر صاحب العلوم صاحب النظريات صاحب الفقه صاحب الدراسات والروايات والضابط يعرف المقالات في الامور الى ماذا اقول عنده يعني ماده علميه قويه تمكنه وتؤهله من ان ينفع البكريه من ان يقلل الفساد وينشر الاطراح عنده يعني عنده خزينه من المواد والعلوم والارادات عليه ان يلجأ هذا العاقل الى اول الامر وان يكون متصلا بالله بالله على طالبا الهدايه من هذه الحيرات يعني الذي يريد ان ان يرفع الحيره عن الحيره عليه ان يكون بعيدا عن الحيره اما هو حاله ففاقد الشيء لا يعطيه فيقول العلماء لا يمكن أن يكون دائماً متصلاً بالله طالباً الهداية منه لأن الله جل وعلا هو هذه الحيارة ويسأل الله جل وعلا الحافظ جل وعلا أن يبثره بالأمور التي اختلف فيها الناس هذا عليه فراد من السلا كان يقول في غدوه الاحزاب لولا انت ما هتدينا ولا تسدقنا ولا ضلنا هو نبي نبي لا نتكلم عن العقل هو نبي تجاوزنا مرحاض العقل مع ذلك ماذا اقول لولا انت مهتدينا ولا نصدقنا ولا صلينا و وهو قبل الانعام عليه في الذله الله جل وعلا حين قال جل وعلا وندعنا ما في صدوره من غل تجري من تحتهم الانهار وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق يعني لولا ان نراه يدل على هذا الخلق ما كان له ليهتدي فمع ذلك ان الانسان حتى عنده يعني عنده كمن كم هائل من العلوم يبقى فقيرا الى الله جل وعلا لانه اذا فغن عن الله ضل المصلحين لهذا وانا اتكلم عن عن المصلحين الحقيقيين الذين يريدون اصلاحا في الارض اصلاحا تاريخيا لا اتكلم عن المصلحين الذين يبحثون عن المكاتب فرق بين الاصلاح التاريخي الازلي والفرق بين الاصلاح المكتبي الاني يريد هو فقط يصلح بمقدار 20 سنه نعبر من يعيش هو وولاده ومن بعدين في 77 جاهيه لما جاء بعده هذا ما نسميه اصلاح نسميه اصلاح بسبي نحن نتكلم عن الاصلاح التاريخي الازلي النبي اصلح ولاه الراشد الاطل الممالك اصلاح الى الان قائم لا يستغني احد عن اصلاح مال قدماء الله امام احمد الشافعي شيخ الاسلام العلماء الإصلاح الذي قامت به جمعية الألمان المسلمين تسمى جمعية إصلاحية أطلعت المجتمع إلى الآن إصلاحها ثالث في المجتمع لا يستغنى عن نقاح التاريخي لأنه لم يبنى على المكاتب الآنية لم يبنى على المكاتب الآنية ولهذا بقي ما بقي الناس إصلاحه ثالث ما بقي الفتاة وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي يلو لأن هدانا الله لقد جارت مصد وأبنا بالحق فمن أتاه الله جزا وعلى عقلا وخفي عليه الحق وانتبثت عليه الأمور عنده عقل حيانا تقف عليه الأمور في الفتن في القضاء هو مطلح ولكن يحار ادي الجوابه وليس له ان يتملل او ان يتشوش لان من من معاني الصبر حفظ الاعضاء عن الشكوى يعني انسان يصبر مع المستمر والذوم الحقي والموجود بمعنيه الوقوف الصبر على الحركه فالذي لم تتبين له الحقائق وإن كان من أعقل الناس ومن العلماء فعليه أن يمكت وأن يقف ويبقى دائما لا جئا إلى الله يكتله الهداية حتى يبطره ما عندنا المشاركة من أجل المشاركة ايه يا عبد الله بابنيت جيرو بالشوارع ما هكش مشكل نشارك هذا خطي يا اخوان ان الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز ما تلكون في ثقب قالوا لن نكون مصليين ولن نكون نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخافظين فلقد فاد وكل نلعق مع كل ناعم هذا تفسير العاقل لا يعاق كل ناعم العاقل اي نعقد في دربها ان وافقت الكتاب والسنه ومنهج السلف رحب بها والا رباها ارجل والا توقف اذا لم يوجد جوازه لانه من دعاه الاصلاح التاريخي وليس من دعاه الاصلاح الكذبي جدر بنسول مع سمعتوني الافكار وبالك اذا طرحت الحكومه هنا وكان قاعد يضر في هذا النقاش زوج قرار هذا وهذا التطور في مصر قال لك ايه طيب وكذا والدوها ندوها ندوها وكذا ندوها هذه ندوها ندوها في باشكده لا يوجد فيكم النظره الاقتراحيه التاريخيه الازليه اذا اقتراح هذا مكتبي رؤيه توجي موسى فقط قضيه مساله دوريه هذه اشرف فيها من هلع عقله قال عليه وهو الحق صاحب الهدايه لا والله كن اذكر الارضيه كلها ما له شغل احنا عنده مبادئ فعليها كل الارضيه كلها ما له شغل انه يسير على مبادئ اصول طيب يخشى الاذلال في كتاب له سبب الصفديه يقول لقد يشكل الشيء ويشتهي به امره بالابتداء تضع همو سدائا لتشكيلها الانذال وتجتبي عن الامور فاذا حقنا الاستعانه بالله وللصبر التهذيب ودعائه والافتقار اليه وسلوك الطريق الذي امر بسلوكها هذا القول الذين امنوا لما اختلفوا به من الحق باذن والله يبدي من يشاء من الصالحين اذا تشكل عليك الامر في البدايه ولا تطمعك الصوره اي الى الطلب الى الطلب الى هذه الحياه شتر من في الذباره تذهب الى هذه الحياه حقا اريد ان اقول ان شاء الله عقل مفتت عقلا غريزي وعندهم عندهم اتجاه يرجعون اليه وهو الله يرجعوا الى الله ما هوش مثل الزان جاي يثقل في خمس دقائق ويبردش في خمس دقائق يقعد قدام قناة الجزيره يقول لي يغلي يفضل برا يجلس كيلو في الشيبتي يعاودها ويعاودوا انداب اذا دينا الجزيره بيدهم بحيث الحقيقه هذا واقع هذا واقع يا أحبي الشباب فتنظر إلى هذه المظاهر عندك حقا لا تكشفهم اللهم هذين لهم ما نشعارك من نهايين هؤلاء بداية لك تأثر أو تبقى العلماء الذين لهم براجة لهم من المكاسب أبعاء ما عندك ذا فإذا هم صادوا ووعدوا ما نزل من باب اولى ان تقول انت لا ادري ولا تقول كيف باع ابن الطالب انه صح العبره ليست بالكبر العبره بموافقهك الحق وان قطع اكثر من في الارض بالذول اكبر ليست هي كبرا انما العبره بما بقي بموافقه الحق ويقول شيخ الاسلام رحمه الله في مجموعه الفتاوى قل وحقيقه القوم ان العبد مستقل اذا ما يبتله من العله والهدا ضال ثابت فبذكر الله والافتقار اليه يهديه ويدله كما قال يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم كلكم ضال كل مر طبي العبود لا يمكن أن يستذي الإنسان لنفق الله كلكم ظال إلا أنا كلكم ظال إلا من هديتون فاستهدوني أهلكم إذن لابد من هذا الأصل الثالث في حق المطفح أن يكون مربوطا بمن بالله سائلا للهداية في كل أمر وقرر عبو الله فإذا افتقر العبد إلى الله فإذا افتقر وهنا نقطة اذا شعرت انك غني عن الله هل لا بد ان يبقى المرء تجاه ربه فقيرا اذا افتقر العبد الى الله اي شعر بالفقر وادمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابه والتابعين وامته المسلمين ان فتح له طريق الهدى أنا ظاهر لابد أن يتحل به من؟ المفلح ويقول ابن القيم رحمه الله نريد أن أقل كلاماً جلمة حتى تقوى المالها ابن القيم رحمه الله في مداره التالكين في منزلة الحزن يقول فإن الصافر يتحر في سلوكه كله احب الطرق الى الله والى النفس الى النفس هذه حاجه سهله هناك طرق محبوبه الى النفس هناك طرق محبوبه الى الله فالمرشد هو الذي يتحدى الطرق قد هي احب الطرق الى الله فانه خالق الدهى والليه لنقترب على ربنا بتق الله فيعطيه رتب يعطيه الله الطارقه عنا اعرف كيف شيء ترك طارق الله طارقان نجي ضد الربعه بض او مع طارقان لا يدري اي الطارقين يثلو هذا سيحترضه الطارقان لا يدري ايهما ارضا لله واحب الينا احنا ننظر فمن هم من يحكم العلم بجد ابتذالا اول شيء الحكيم ماذا بعدما تركت من هد الله تحكم ما لا العلم ولالعاطفه العلم والناس الذين الان كلهم يحكمون ماذا العواطف العاطفه عاطفه تقلع الاشجار وتهدم الديار ثوان اذا نتبع العاطفه ولا للعلم العلم قال فمن من يحكم العلم بجهد استدلال استدلال بماه عام يقدر ان يستدل ينظر في القبار يحقق استحضر الأذنة، المشاهد التاريخية، أقوال الثلاث عنده خزينة من العلول يستطبر هذه مع معرفة الطريق فإن عجزة أجد... قلنا نعم عن ذنب وإيه؟ يا الله جمع المحاضر والأربعين النووية حاضب من الأربعين النووية حاضب أربعة من حيث سفر طيب هذا ماذا يفعل؟ قال فإن عجزة فتقليداً يقلد العلماء ولهذا يقلد من قال ال المواطن او المصلح يقلد العلماء فانعجز عنهما اي لا استبدالا ولا تقليدا حتى انت عندهم احط من يقلد فاذا عجز عنهما فكذا ينقادر بما يحكم له به القدر الله اكبر هذا من حديث ولجؤ على كل كل في نهايه حركاته فكان يتقبل بما يقوم له به القدر ويخلي باطنه من من المقاطعه جمله الى حقيقه ديك المطالب تفرغ في الظاهر اما صاحب المطالب هذا ولا يا رجال طول هذا الطريق الخطا يستديو اقل شيء اه سده في فقط هذا الطالب بيج المكاتب الانيه ولئن فنيه ان المصلحين ابد لا يكون مصلح قال يقلب باطنه من المقاصد جملته ومنهم لنن من يلقي الكل على شيء فيه عند علماء يقول شوف انا ما قال العلماء اقول ان كان له فيه ومنهم من يلجؤ الى استقاره والدعاء انا استبعد الذين يؤيدون نعم هناك نعم ولا لا ان صبرك عليه والثق بالله قد يقول سال الله يا رب اللهم منع هذا صح ولا صح الاستقبار الى الله تقول عند البشريه الا رحمن الله ثم يريدون ماذا الاثراء قال ومنهم من يلجؤ الى الاستقاره والدعاء يتفير ويسال الله ثم يصبر ما لي به القدر ان كل شيء بقدر واصحاب العداء يجبلون وجههم في طلب الارض لله علما ومعرفه فان اعداء اعداده قانعوا بظن الغالب فانت تابع عندهم الامراء قدم ارجح من مصلحه ولترجيح المطالب الرتب المتفاوتة فتاره تترجح بعموم النفع وتاره تترجح بزياده الايمان وتاره تترجح بمخالفه النفس وتاره تترجح باستجلاب مصالح اخرى لا تكتمن غيرها وتاره تترجح بامناها من الخوف من مبتدة لا تؤمن في غيرها فهذه خمس جهات من التربيع قل أن يُعدم واحد منها العاقب مستحيل قبل الخمس طيب. فإن أعوذه ذلك كله تخلى عن الخواطر جملة وانتظر تخلى عن الخواطر التفكير من ذلك بتقييد التراث الفكري بغض النظر عن دينك او شعبه الاسلاميه ونحول كما بعد الناس عندي وعد التفكير ممكن اينشتاين يقول البناء اينشتاين لكن ما فكرت فيه تفكير تفكير في تفكير سمي التفكير في شلون هذا التفكير الذي يتخيل اعاده ويقابله يتفكر بين واستعامه يفكر ف نقول فإذ أعاده ذلك كله تخلى عن الخواطر جملة منرجع ذبي من القدر الناس تحلى عليك انك لازم من القدر وانتظر بما يحركه به محرك القدر واشتق الى ربه استقرا مستنذا ما يرضيه ويحبه فاذا جاءته الحركه هن الترك من الحركه كانتها قنوات حركة تهابئية هناك حركة تأتي ويبقى بالضوافل حركة المسلح فإذا جاءته الحركة تستقع الله واستقر إليه استقاراً ثانياً خشية أن تكون ذلك الحركة تلفية أو شيطانية حتى بعد هذه المقومات العظيمة التي يبدو أن توجد تقرى الشري عند أي مصباح إلا مرحباً وتأتيك الحركة لأن تتكلم تو كنتخف انها بحركه بديهيه شيطانيه او نفسيه لعدم الاعتمد في حقي هل هذا معقول الجواب لا هل هو معقول الجواب لا اذا يعتري الخطا ولا لا يعتري اذا لازم ان نسيء الظن بالحال عامل عدم الاعتمد في حقي واستمرار رحلته ب بعدوه ما دام في عالم الاختبار والامتحان ثم اقدم عن البعث فهذه نهايه ما في مقدور السابقين هذا من في الكلام الذي وقفت عليه للشيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله تعالى لما الانسان يتحرك هكذا من غير هذه المقدمات احنا لا, لا نقول انه لا يوجد شيء قد يوجد انا قلت انه لا يوجد قد يوجد ولكن في ميزان المطلق مصلحيه ليس هو المطلوب ليس هو الذي يريده اهل العداله ف لكن كلام الاخ للشيخ الاسلام رحمه الله اخذت هذين الاهتمامين لاني اعرف الاسلام وتلميذه من طيب يعني ان في بعض المصلحين بهذا اصلى الله جل وعلا به مع قاده المسلمين السلوك والفقه وامورا عظيمه والاثار الى الان قائمه وقد الشيخ الجزارد يرد على ابي المعالي الجويني من علماء الكلام وضرب من علماء الكلام واني يعني مع ان علماء الكلام في ذا الوقت يعني اذكى من طوار زماننا يعني الجويني اذكى لكن انظر انظر الى جبار الدين يقول ولكن اتبع ابن الكلام المحدث والراي الضعيف وما تهوى الانفس او ولكن اتباع اهل الكلام المحدث اهل الكلام المحدث يعني اذا اتبع هذه اهل الكلام المحدث والراي الضعيف وما تهوى الانفس ينقص فابقوا ينقص الى حيث جعله الله مستحقا لذلك يعني كلما تبع يعني هناك من يظن انه يطلق ولكن هو الى النقطة الاقرب وليس الى الزياده وتكوى حيئه يجلي القدر بما داريه اظهر الحقائق يقول ولكن اتباع تتبع عند اتباع اهل الكلام المحدث والراي ضعيف لذا تاثر التبرع خاطر ضعيف وما ما هو الانقص ينقص من فعل هذا ينقص ولا يعني لا يلم لا ضع كتفه ينقص قائله الى حيث جعله الله منتفقا لذلك وان كان لهم من الاجتهاد في تلك الطريقه ما ليس لغيره مع انه اتبع تلك الطبقه الطلبه مجتهدا يبقى تظاهر يحفر ينقصوا اسكوزا تتذكر نفسك موحقا لله ما قدمتي منه وامكاننا له من الاجتهاد في تلك الطريقه ما لا تضاهيه ابدا فليس الفضل بكثره الاجتهاد ولكن بالهداه والتداه الله اكبر الفضل ليس بكثره الاجتهاد ولكن بالهدى والتداه كما جاء في اظهر الزاد للمبتدئ اجتهادا ان الزاد من الله وعده مش مبتدئ فاض قوم الليل كل ما اجتهد كل ما بتاع النقطه مهمه بعض الناس يحكموا على صحه الفيل بكثره ايش الاجتهاد والحركه والجهد والضغط بنظري نقول لا يا حبيبي العبره بالهدى والتداد وليس بكفرة الاجتهاد هذا مبدأ نعمله على كل مصلحة قال أنا لا أستطل لي من الحركات أنا أريد الهدى والتداد لا أريد كفرة الاجتهاد ودائما في الأمور العظيمة أن تكلم عن هذا المبدأ, المبدأ بعد العقد هذا النقطة الثانيه العوده الى الله هذا كله يدور حول محور ان يعود الانسان الى الله ويسال منه ماذا الهدايه وليست العبره في قطعه الافعال وانما العبره بالهدى والتزاد قلنا القيم راح نقولها في سبحانه وتعالى واذا عضو مطروح فقال اذا كان المضروب عظيما واذا عضوا مطروح المضروب عظيم واعوذك الرفيق الناصح العليم ما عندك من يرافقك على تحقيق المطلوب من نافذ او عليم ما لا يفعل الانسان فخذ خدمتك من بين الاموال وعليك بمعلم ابراهيم الله فتمد احياء امواتك فخذ خدمتك من بين الاموال وعليك بمعلم ابراهيم لهذا كان يقول الشيخ الإسلام يا معلم إبراهيم علمني هنا نحن نريد أن نربي المسلمين يا ليس لفق أمور سمعنا للسلام والمسؤولين من الناس أن نربي المسلمين أنهم عند الأزمات أن يعودوا إلى الله أن يخلوا المساجد في الصلاوات أن يكفروا الصيام أن يكفروا الصدقة ما تفتأ أن تنجلي الأمة هذه هي السبل الشرعيه التي غائبه عن مجتمعات الاسلام صار المسلمون كباقي الاوروبيين اذا فزعهم امر لجؤوا الى الشوارع كالهوج البوظ كالذنابيل كيف وزده هذا ولكن على المنظور الدنيوي تحقق بعض المكاسب الاليه مشتركيه وهي الاغلاليه الابديه نفهم لان بابني على باطل ضرور باطل قد تاتي حق نعطيكم مثال تخش يقول اسلام رحمه الله تكلم على التداوي بالمحرم يقول وشرب الخمر قد ينتفع به بعض اصحاب الاماكن البارده عند بي اش في روسيا وفي الاسكا هناك نوع من القمور يشربونها اذا اذا تعاطوا هذا النوع من الخمر تحملت اجدادهما البروده استطاعوا العمل قال اذا قد ينتظر انتفع من شربه للخمر في الظاهر ومنفع ظاهره لا لا ينكرها العقل شيء هذا وشيء هذا شيء ما تخش تقول لي يقول لك لو ما نشترمش نجمع لو ما نشترمش ولا واحد يستطيع أن يقرش إلى وما أنت إلا هذه الأنواع من القمور يقول الشيخ الإسلام ولكن في المقاضل فسد شيء الآخر وشيء ما؟ الروح لأن الإنسان مكون من البدن والروح فإذا انتفع البدن وفسدت الروح فضرء المفاسد أولى من جنبنا الصالح وهذا ما صار علاجاً لأن الاطر فيه ماذا محرم التحريم فكلتين الوتين محرم قد تحدد شيئا من المنافع الضعيه لك القمري لأهل القصر ولكن في الباطن وهي الروح التي لا يتفضل لها الا الروحانيون اصحاب الهمه السماويه وليست الهمة الدانية الأرضية الطينية حين يتفطرون إلى هذا المفاتل يقطعون الضابر الوسيلة لأنها في النهاية تأتي على أصل هذا الإنسان أي على أصل كرامته ما قلت لما ابن آذن إلا حين نفقت فيه الرؤوس وما تجد له من؟ الملائكة إلا بعد أن نفقت فيه الرؤوس وقبل ذلك كان مصنوعاً من الطين وهذه بالريح قالته الشيطان ويقول هذا قد خلق خلقا غير متماسك تقيمه هذا المخلوق بالطين وبليس نوربي يدخل من البروج من البروج من الدار هذا المخلوق خلق خلقا غير متماسك ما في مكان لهذا بمدير ان تخرج الروح الناس اللي تخاف تخاف تخاف لا تخاف موت يعني اللي اللي ما يدريش شكون هو مين يجيك ما عاديك انك تخاف انك تطلع اللي شدات الترق ترق وثاقله بهل السن فاذا نرجع قد قد تكون الوسيله محرمه ولكن ان ان تاتي ببعض المنافع كالخمر ولكن اذا اتت ببعض المنافع الظاهره الاليه واتت بمعنى جلبت واتت عن اتت به بعض المنافع واكدت على بعض المطالب اي افسدتها الذي لا يرى عنها وهي الاضطر بها التحرير فلا يمكن ان تكون مشروعه ابدا يقطع على تقطع وتتقطع وتتقطع قال هذا الوسيله لان المال والتفاد وان كان التوقف في داخل الناس ويدين منافع قالوا المطلوب اذا اذا عضو المطلوب المطلوب ايه بالغ عاذر واعوزك رفيقا لم تجد من يعيدك على المطلوب ولم يكن الناصح العديد ارقى بهمتك العاليه كما يقول كيف ارقى بهمتك من بين الاموات وعليك بمعدل ابراهيم ف هذه النقطه الثانيه سؤال الهدايه من اي من الطائق الوعالي العالي الطائق الذي ينبغي ان يتوفر في المطلق هو العلم هو العلم أن يكون المطلح عالما لأننا على يقين وعلى دراية أنه كلما غاب العلم عن المحلة وعن المقافعة وعن المنطقة وعن الديرة وعن الأرض كلما غاب العلم إلا وظهر ما قيله ما هو الجهل والجهل والمناطق المناسب للفقه والمناطق المناسب للفوضى والمناطق المناسب للاستثارات التربويه في الابقاع الداخليه يعني اللي اللي ديت هذه الاستثارات الابديه الفكريه تصبر حيث يظهر بقى الجهد اما لو اريد الخدمه الذي هو الزواج الدافع هناك تفاضل لا عايز مني لهذا الاجنبي حاضر صاحب افكار الموضوعه المشبوره ان يضم في محلتين العلم ويهذها ان اخرج الى قبل اي العلم والذم الى قدر مال العلم هذا حتى اعرف يزيد العلماء هناك هناك خلاص بمنتهى بالراحه فينا بلاكه بلاكه كثير صارت فينا الدوله في كل انطاقه ما في سكان طبيعي حتى يرحل اليها تفضيو كل وسائل الحياه وفق في طيقات الصحراء وين نتنفس وكثر ما كل حاجه لا تمر سماء لو تمتلئ غبار أظن ظهر في البطرة, البطرة في واحد البطرة مرض وهو بارك في مغزة في البطرة فصر منها الناس فصارت البطرة خالية لا يكون جائح الخليفة العباد في بغزان صار بطرة كيفاش يريد أن يملأ البطرة؟ كيف يعود منها؟ يعني مدراهام سكنه خزمه ممكن هذه كلها أكثر جاءته الله أعلم قد تكون جاءته طلعوا هفط عنده مستشارون قال يا أمير المؤمنين خذ إليها أبا داود الفجستاني تجميل إمام أحمد أبو داود طاحب تنم قال خذوا استكنوا في البطرة كيف؟ قال تبعلك ترى استكن الإمام أبا داود الفجستاني فأمر السلطان أبو داود أن يتكن بالبطرة فلنذهب إلى هناك ما في إلا تكن فلما سكن أبو داود في البطرة ما فاتئت شهور حتى مثل أس نفات بعوث وبذلك قرع على بؤرقان جاء وملأها بنا وقد تمثير بأهل الخير لا نداية إلى أبو داود إلا من يريد العلم وهم أهل خير فالسير فالسير المدينة الميثالية بالفضائف والمكارب والأخلاع والمناجع التي تعود على الأمم إذن العلم إذا غاب العلم وظاهر ما هو الجهل ودوام الجهل ما هو العلم الذي هو السؤال كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العلم السؤال ما هو العلم؟ الجهل تم الشفاء والشفاء من اين يفوت من المرض يدل على ان جهنمه مرض الامه اللي فيها الجاه في امراض تحتاج الاطباء الاطباءات يقولون المضادات الحيويه والحق والحقن والحبوب والنباتات يقولون علوما وتطهير النفوس والابدان اذا يقول شيخ الاسلام رحمه الله فاذا انقطع عن الناس نور النبوه وقع في ظلمه الفتن وحدثت البدع والخضور ووقع الشر بيننا اذا انقطع الناس ماء نور النبوته وقع في ظلمه الفتن وحدثت البدع والخضور ووقع الناس ووقع الشر بينهم ويقول الترمذي رحمه الله من القيم اذا ظهر العلم في بلده او محله قلب الشر في اهلها واذا قفل العلم هناك ظهر الشر والفساد لان ديما لما نقول العلم نلبه من من المسؤولين لا ما تحصروش العلم في المدارس المدرسه مصدر علم المسجد مصدر علم المراكز الثقافيه مصدر علم بداه القران مصدر حينه الزوايا مصدرين المدارس عند عين البلد مصدره كما في الخليج في الديوانيه اسمها ديوانيه ويصرف فيها ناس شعراء ودباء فهي مصدر علم اذا العين ليست محصوره ايش في المدارس العلم له من الصف كبر غيره من هذا من الجامعه وهذه نظراتي انا المسجد ما صار مش نطاق علمي مشط اذا لا بد ان نعنابه المراكز الثقافيه والذره العلم الذره لا يمكن ان نضيق تقول ماذا مركز ثقافي بكل الفنون ولا بد ان نجد مجالا لكي استقائم سماء ان المجال العلمي التعليمي المنهجي غنى وقال ما نشرح به لكن مشتقه منطقش محصوره في هذا النطاق هذه, هذه المحاضره فهيت نوع من الاستفهام الحنوي الجدي لابنان الامه الجواب العام البلد طيب اذا اذا ظهر العنف في بلده او محله قل الشر في اهلها وإذا غاب العلم هناك ظهر الشر والفساد فلا بد ان نحقق الاقصى الدائما وهو الاطراق وهو العلم وهذا العلم هو الذي يجعل الناس يمسكون الحق بقوه كما قال تعالى والذين يمسكون بالكتاب ممسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضع أجر المصلحين أجر من؟ المصلحين أي المصلح هو الذي يتمسك بالكتاب العلم والإنسان ما عنده وانه متمسك بالأفكار البالية ومتمسك بالنظاريات القاوية و متمسك يعني بأفكار أفكار الخمسينات والستينات لا له في الاقتصاد ولا له في الطناع ولا له في الحضارة ولا له في التكنولوجيا ولا له في العلوم للتفليفية وللعلوم المحسوسة لا لا في هذا ولا في هذا فإذا هذا لازم الإصلاح قال أنت تضحق على أبناء الام انت تجري وتبحث عن مكتبي شخصي الي خليك واقف وناطق منصوب اسكتوا مبداي اسكتوا مره فاضي اخرج كيما بيقولوا شكون انت فاكرك اخرج الرب العليان اخرج الحكومه عاليه تكتب اخرج ذي الحكومه عرياه وخليك من حركه البهلوانيه لانك هذا الشيء لا تعطيه انك انت في منظور الاوا لكن في منظور المصلحين والعلماء كده شيء والعاقل وشهود من طلق لي في يديه وانتباه اللي في الغار من عاقل اللي في يديه وانتباه كيف انتباه هذا بالغار فإذا المصلح من صفاته ماذا والذين يمثكون بالكتاب وأقاموا الصلاة ان لا نضيع ادغلا اننا لا نضيع قدر المصلحين هذا هو المصلح الذي يقيم الصلاة اما الذي ما رايناه مر يصلي يقول لنا مصلح قال انت لم تقو على اصلاحه نبضك الذي بين جنبيك واقرب اليك من حبل الوريد فكيف لك ان تصلح 37 مليون طيب هذا الكلام اللي يقوله هو واضح وواضح نعم طيب خلونا نمشي الى بعض النقاط التي امامنا اراها ضرورية ان الوقت في حت المذعود طويل الا في القاعات ها ما ادري طيب هذا الشيء ندير مع بعض طيب كم عندنا من اطلب العطب العودة والبداء سؤالية من الله العلم هذا أكثر الوصول ثلاثة لابد أن توقف غير للمصلح الذي يريد أن يصلح وأن يكون متمسكة بالفتاة مقيمة للصلاة حتى أن أعلم أنها مصلحة أما الإنسان لا ترقي نعمر ويصلح ها؟ يا شيخ تركت معني على واحدة أهو هو ايش كنا نقول باش نغلب المسلمين ها ولا مره كانت قرر يقول انا مصلح زي رجال الخط القديم ف اذا لا لننتقل الان الى منهج الاصلاح وبعض ضوابطه يعني كيف نصلح اولا التغيير سنة الله جل وعلا في خلق الكون ليس ساكنا ولا ظلت لم تطور دواب الحال على حال اذا التغيير سنة كونيه كما قيل بلغه الحداثه عجله التاريخ دائما تطور وبين النبي عليه الصلاه والسلام ان الحال انقلب من حال الى حال من حسن الى اسوء ومن اسوء الى حسن ولا بد حين تتغير الاحوال ما هو المنهج الذي يسلكه المصلحون؟ حابة فصول الثلاثة الأولى لكي يبقوا على الحير قائماً ويقللوا الشراء ما استطاعوا إلى ذلك كبيراً إذا مثل الأمر هذا في حديث العرباط ابن ثارية الصحيح حين قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قال العرباط وعضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً بعد صلاة الغداء موعظة بليغة ذلكت منها العيود ووجلت منها القلوب موعظة بليغة مؤثرة فقال رجل إن هذه موعظة موجعين كأنك تريد أن توديعنا يا رسول الله وتريد أن تنتقل إلى ذفيق الأعلى فماذا؟ تعهد إلينا بماذا قصينا قال قصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعيش منكم يرى اختلافا كثيرا تغيير من كثيرا أئذن الذي يعيش بعدي سيرى اختلافات وتغيران لهذا تغير الأصابة حتى إيش الكون لم يقول استباب خراب التغيرات الكونيه غيره غيره اذا التغير الكوني اصاب البشر واصاب حتى الكون ف... فانه من يحكم منكم يرى اضطرابا كبيرا واياكم ومقتفات الامور فانها بلان فمن ادرك ذلك منكم فعليه بسنته وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وفي روايات اخرى يقول علي والسلام اتركتم على البيضاء لانها كلهالها لا يذق عنها باللهال قال كان النبي والصحابه على البيضاء ولكن هل يبقى الحال على ما على ما هو عليه الجواب اولى من يعص منكم فصير اختلافا كثيرا بمدى بعد فعليكم ما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عبد عليها بالنواجد وعليكم بالطاع وان عبد حبشيا فانما المؤمن كالجمل اكل جمل الالف حيث مقي انقال كالجمل صيح الشعر الحديث قال النبي من يعيش منكم فطير اختلافا كثيرا وهذا الاختلاف وهذا التغيير حدث بعد سبباته يا عليه الصلاة والدام حدث هذا نحن الآن إذا رأى المصرمون التغير من سيء إلى أسوأ أو من حسن إلى سيء يعالجون مطار التغير وهذا من هذه الأهل المسلحين من هذا الحديث التغير من حسن إلى الأسوأ ماذا أعطاق؟ أصاب الاقتصار؟ أصاب العقائب؟ أصاب الأخلاق؟ وفي البدائيه تسخين للتغير حتى يعاد وننظر قطوره الامر يعني ما اقطر عقاره القطر الان الذي نذكره بالتغيير على طريقه فضاره الامريكي كلمه فضاره اللي فضاره يبقى كبير إكس إكس, اكس اكس اكس اكس اكس اكس ال اه ف ذا كبير جدا تثمية إكس أل هذه العبارة الفباهة تعب عبارة التغيير ولكن تحديد أولويات التغيير غريب ومن هذا المبدأ هل عمية التغيير الإصلاحية هل سأخذ الصفة الأزانية أو الصفة الانيه اذا نظرنا الى النقطه التي اطبعت التغيير هذا التغيير ها يعني جاء عن ثالث قال سمعت امه الضرب تقول دخل علي ابو الدرداء وهو غاضب فقلت لا اهضر بك فقال والله ما اعرف من امه محمد صلى الله عليه وسلم شيئا الا انهم يظنون جميعا وقد في طريق التغيير ايطاليا هنا هذا الغضب كان هذا الغضب ذا وجود هنا لو انهم ما قاموا تصميم لو واحد بس بقى على مر سقوط تقوم. تقوم الدنيا ولا طيب اذا النظر النظره الاصلاحيه للاماره بالتغيير كما نقول تحتاج لنوع من من الهيكله والركله اللي بيقولوها شيء من الهيكة لا والمسكة نحن النقطة تحتاج إلى الإعادة نظر خرج رأى ذلك ممكن خلل في العقائق خلل في الأخلاف لكنه مثل الروس فرأى الأمور العظيمة الأمور العظيمة مما كان يعرفه في الزمن الأول المثالي الصورة الحسنة فالذلك لم تبقى إلا أمور من ذلك المصطلات قال والله ما نعرف الأمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا يصلون جميع المجتمعين وهذا في زمن من أبي الزرزال فكيف الحال في هذا الزمن إذا في التغيير موجود وتغيير التغيير موجود سيأتي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 والتنزيد كما يقول بعض العلماء العظيم أباد في عون المعبود إحياء من درس من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقبضاهما وإماثة ما ظهر إحياء وإماثة ما ظهر من البدن والمعذفات هذا هو التنزيد هذا هو التنزيد اكسويت حدث مش ياتي باب تجديد العقائد لان لان العلماء ان المصلحي من اهل السنه من اهل الحديث يرون انه اذا اذا اطلق اطلق الامر كليا يعني الييا تنطلق امور في حديث عبد الله بن العباس البخاري يعني ماهوش منهم من حتى ما يدير القاضي بن عريف قال ابو عبد الله البخاري البخاري رحمه الله خوفونا والله اوقف الكتب السكت مش كتب الابتداء ابيك كده حبي يضعف لي بعض واذا كان صحيح ولو بمستند ترد طيب في البخاري ثبته النبي عليه الصلاه والسلام كافرا شوف طيب طول كافر طيب كافر فاعطاه حلوبا من اللبن فشربه اعطاه الثاني فشربه اعطاه الثالث فشربه فتشرب سبع حِلب سبع قطعات شرب قال النبي ان الكافره يشرب في سبعه امعاء هذا الكافر لما راى من اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام ومن كرمه ومن صفاته الخلقية والخلقية ما يدن جبه أنه نبي خرج لف لف لف المدينة فأثنى فأثنى فجاء من غد أن بصعفل جاء مسلما فضيبه فعطاه حلوبا فشرفا فعطاه الثالثة من أترمع قال إن المؤمنة يشربوا إماعي واحد قبل ما يقول لا اله الا الله لا تطق ناقه لما قال لا اله الا الله تلقى انطى شعرنا 6 نقاط اذا ارادت الدوله ان تنقص واحد 60 من الاستيراد من الصندوق الاستيراد الخارجي ما عليها الا بتقويه بي التوحيد بين قطب المسلمين وين الحديد وين امنين بيه وامنين بيه واضح وضوح الشمس وواضح كوضوح اننا اين في هذا الجو لا شك في ذلك اثنان هذه نظريه ان عدليته بالتوحيد وصلنا قدما هذه النظريه غائبه يحني قريبا عن اذال حده من يدعي الاطلاق ونسب طبقت طبقت الحديث عليها وهي تاتي في باب اشراح العقود اذا تبقى ان الله جل وعلا على راس كل 100 سنه من يجدد لهذه الامه ماذا دينها والتجديد هو احياء ما ضار من العمل بالكتاب والسنه واماته ما ظهر من البدع والمحدث هذا هو التجديد اما الذي يقتل من الرشيه هذا الباطل من الاقوال التي لا مستند لها من الكتب من الكتاب والسنه والاجماع ومن الافكار الباديه هذا يقال انه مجدد هذا مخرب والذي يقع البدع والمحدثات ويبرر لها لانكن انه مجدد تبدا اذا منهج منهج اهل الحديث في التجديد ينطلق اولا من اصلاح الافراد افما قد ثبت بنيانه ها على تقوى من الله تأسيس البنيان على التقوى من الله خير ها كمل الاله على ذرف نهار هناك من يؤسس بنيانه على التقوى من الله هناك من يبنيانه على ذرف نهار يشك ويوجس ان يهوي به اما في الدنيا او في نار جهنم طيب الأساس الأول الذي ينطلق منه المصلحون في الأرض هو الاعتناء بتفحيح العباد والتوحيح هذا الأساس وأي مصلح أي ثورة في المحل أي ثورة في الأرض أسقطت طاغية طاغية كان ثلاثة أربعة عشر عشر مئتين ألف لا تبني حاكه هنكلي كما قلنا كلام القيمين جدار الاصلاح لا تبني هذه ال... هذا الدفع هذه الحاره على اصلاح هذا الاساس الاول وهو التوحيد فهي حركه انيه انا لا علاقه بالمعقول والمحسوس حد يقول لك كيف. كيف كيف ولا شيء كيف ولا شيء ما لا ننكر ولكن نحن الآن حتى لا يجادلنا أحد نقول قد ثمنا هناك إطلاح تاريخي أزالي وهذا يقوم به المصدر هناك إطلاح قد يحدث ويقع وظاهر وقد يمكنك في 20-20 سنة وهذا نسمي نهج الإطلاح الإطلاح الكتب الآلي ونحن نتكلم الآن عندنا ضريف الإطلاح الأزالي التاريخي إذا الأول ما يتوجه إليه همم المصلحين وأنهم يبعون من الإصلاح من أبتد الناس في باب العبادات والتوحيد والعقاة لأن الله نهى عن هذا الفساد ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحه أصلاح الله في التوحيد أصلاح الله في التوحيد والفساد هو الشرق ف كان الناس أصلاح أمتها وحيدتها. كيف عن أمتها وحيدة؟ قال عبدالعباس على التوحيد. قال أفو التوحيد. وبعب الله النبيين لإصلاح التوحيد الذي اعتره الشرك في زمن من؟ في زمن دوت عليه الصلاة والسلام. إصلاح. لا يجي يقول لي, يقول لي واحد ذلك. الأنبياء لنسوء. المصلحين نقطة المصلحين من هم الانبياء والانبياء كلهم لما بعثهم الله تبارك وتعالى فباثوا لإصلاح الأرض ولقد بعثنا لكل امه رسولا ماذا قال ان اعبد الله واستنبط قوم فمنهم من هداه الله ومن من حقت عليه الضلاله فيسير في الارض ينظر كيف كان عاقبه المكذبين لا بقباعتنا في كل امه رسول ان يعبد الله اول اصباح نوح لقد نادى نوح الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان اخاف عليكم عذاب يوم عظيم اصفام اصباح والى عاد اخاه هودا قال يا قوم ما لكم من اله غير الله من إله غيره فبلات تقول هذا هذا منهجي هذا صالح وإلى ثمود اقاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينه من ربكم هذه آفه الله لكم فلا تكن طيب اذا بدا بماذا وإلى ثمود تقاهم طالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينا ستا ربكم شيء يتبينه الناق هذه ناقات الله لكم آيةً تذلوها <تصفيق> <تصفيق> تأكلوا في أرض الله ولا تبصوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم إذن شو عيد نبي له مش نبي نبي وإلى مادينا اروع عيب قال يا قوم اود الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينه ربكم فاوضوا كيف والميزان شوف شو عيب ان ترى الله للعداله قضيه اقتصاديه قضيه الكيف والميزان قضيه التضبيب الميزان ما الذي يبدا بها لأنها لا تصرح إذا كانت عقارب الناسج فاسدة وإلى مذينا أخارهم عيبا وإلى مذينا أخارهم عيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بيينة من ربكم بعدما ذكر فأوفوا الكيل والميزان ولا تفققوا الناس أشيحهم ولا تفقدوا في الأرض بعد تصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ادمن هجمن من اهل الانبياء ابراهيم عليه الصلاه والسلام وابراهيم الذي قادر قومه اعبدوا الله واتقوه ذلك خير لكم إن كنتم في الكون تعلمون هو من اهل الانبياء اليمن قبل ان تشرق عليها شمس الرساله كانت تعجب في ظلمات الشير والبدع والضلال ففاز ما بعثه فاز لربا ارسل النبي او اراد النبي ان يرسل اليهم معاذ معاذ بن جبل حدي عبد الله بن عباد اذا يرسل صحابيا بمهمه عظيمه كما قال ابن القيم اذا عضو المطلوب والمطلوب هنا ماذا؟ المطلوب المطلوب عظيم أي نظل الى منهج الانبياء منهج نبينا قال عبد الله بن عباس لما بات النبي عليه الصلاه والسلام عادا بجبل الى نحو قبل اليمن بدا يبيضه الضوابط والقصو قال له انك تاخذ على قوم من اهل الكتاب وله هناك منهج في التعامل مع الناس مخاطبه اهل الكتاب من عنده كتاب من عنده يعني يختلف عن مخاطبه المشركين الوثنيين البوذيين يعني عند الناس منازلهم خطيب الناس على قد عقلي وعقل الكتابي اليهودي والنصراني ليس كعقل البوذي او الهندوسي الهندوكي يقبل قد تجد كتابية فرانية عندهم من إتراقة العقل ما لا تجده عند قبوري عاكف على قبر لأكون التراث ويطوف بالقبر ويستغيط به حاله أتوك من حال الفلاة قد تجد قناة تواصل بين الكتاب سأخذ وتعطي معاها لكن لا تجد قناة مع هذا القبور الذي هو غارب في الشرفية موظفيني ولا لا؟ طيب قالت إنك تقضي على قوم من أهل الفتاة لذا لما يرسل واحد في واحد قالت أنت تجيب جاية جاية عندهم تعراف والتقاليد والصورة لا تخلص تعراف ستاحهم تحاول تتعاملهم تحاول كما كان أن تداعي إلى الله ذهب إلى أدرار عقلية صحاب أدرار تختلف عن عقلية صحاب ما قلوني ولا لا؟ عقليه الصحراء تختلف عن عقليه الغرب عقليه الغرب تختلف عن عقليه الشرق انا دعى لله الجنوب يحترمونه العلماء يحترمونه الطلبه يحترمونه المكايس ينظرون اليه بنظره التوقير والتبجيل والاحترام لما تاتي عليك ان تتحلى بالاوصاف التي هي مقبوله عندهم اما يجي واحد شيخ ممكن تتعاطبه في الجزائر عادي شي ترا من ناحيه بيته يلعب بعرضه يقطش منك عادي العاب ياقول العاب لا عادي ولا مش عادي يعني في لما ياتي عند الجنوب المشايخ الناس عندهم نظره للعلماء المشايخ اتتصورون شيخا يجري وراء جده ويقول جده يعني في ثابه جده وفي قدله جده فهو يتخبط بين جدتين هذه النظره غير موجوده عند اهل الجنوب يتحمل اللي تحمل عيني عند الشيخ اللي متعبه يا خشيمو ماشي حاجه لكن ممكن في الشباب عادي ما شاء الله, الله عليه يا اخي متطور متحضر ها وندوز التايل دي ها هذا الشيء قوله بلاش ايو قدم دي مو دي حطب دي حطب زنجب ا اذا ما بغيت تحتجب لهذا النبي وهذا قال انك تنسى تاتي اقوام من اهل الكتاب كتاب له نظره معاملة خاصة وهذا كلام العلماء والقبول لمعاملة خاصة الهندوسي البوذي وغيره فان يكن اول اول حطوا الخطا الاول ما تدعون اليه اي وحدوا الله حمد. او اصرح اوض اصرح فاذا عاق بذلك تحيط فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فاذا صلوا فاخبرهم ان الله فرض عليهم زكاه في اموالهم يقاضو من غنيهم فترد على فقيره فاذا اقروا بذلك فقد منهم وتوقع راتب اموال النهر هذا هذا كلام في غايه البلاغه بما تاملوا لما تاملوا ان مصحيحين وان ان الاخ الذي خلق من اجله او خلقت من اجله البشريا للتوحيد والعباده كما قال الله جل وعلا في سوره الذاريات وما خلقت الجن والانثى الا ليعبودون داب الحكمه والتعليل كما قال النبي رحم الله ف فالذين ينشدون الاصلاح والتغيير من السيد إلى الحسن أو من الحسن إلى الأحسن فعليهم سواء كانوا يريدون إطلاعها قضية سياسية أو قضية اقتصادية أو اجتماعية أو أي قضية من القضايا فلابد أن تتبق القضية أو القضايا قضية ما هي التوفيق وأي دعم نقولها بكما قلت ثم المنيا اي دعواته غابت عن هذه القضيه الماديه الازليه في حضره الانيه يعني ارضيه لا علاقه لها بالعالم السماوي العلوي هي ارضيه تغير يعني ارض طيني ما يثبت ان يجمد ما يثبت ان يثبت ما يثبت يأكل بعضه بعضا لأن مبني على التنافض على الغامن وليس لتحقيق الأمر الأذري التاريخي فهذا هو الذي يفيد عليه أهل الحديث أنهم يتعون إلى إصلاح عقائي المسلمين مما يحضر لي يعني مما يوضع ويؤخذ اي هذا الحد المحظور المحظور في لغه محظول ومحظور كذلك لما تجمعات يعني التجمعات من التجمعات التي تجمع وتكتل كما فت... يقولوا ااا آه... آه... قمه لفات تشكو يقولوا سوري أجماعهم متى التشيخ فتجمع كبير في الغرب الجزلالي نحوها غير ذاتي واحد شيخ عاقب كبير شاهد الناس كلهم اجتمعوا في هذا التجمع جاءوا مع الشيوخة الشيوخة دعموا لأنه في العينات والشيوخة يكونوا كل دوسن كل دوري سيلقي الشيخ تجمع على هذا الشيخ المخرج. يعني ١٦٨١٨ ١٧٧ مكتاح الشيخ كان يخصر عظم بالجزايا 90 ضرب 500 شيخ ديك الدوره شيخ يعني هناك ايش اكتفاء ذاتي من الشيوخ حد منا تتروا المانيا او بريطانيا و... ف شيخ هذا الكبير جيل هذ الشيوخ الذين يلقون ماذا محاضر على التجنن قلت باش نشوف راهي مناسبه كبيره وناكم مجتمعوا لكم وهم يسمعوا لكم ونصهم نصهم يتفوه بقبور نصهم يحفروا قبور نصهم يذبحون على القبور ماذا بكم في الترهذه الفوسه هذه تخوفوهم وتحذروهم من هذه العباده الشركيه التي اذا ماتوا عليها دخلوا النار ولقاموا دوله اعظم من الدوله الاميه النار دخلوا دخل لانهم ماذا مشركو ويقولوا مش هذا اللحظ. هذا اللحظ. المصلح هذا المسلح قالوا سمع أنا ما يهمني إلا أصواتهم ما يهمني لدخل النار ولدخل الجنة أنا الذي يهمني أن أقض فوتهم من تخيب الحريلة والباقي في الستين ذهب لا تبغاني يظلم على التوحيد يغربون نجئنا ليس لتهريب الناس لأن التهريب بنوع وإننا جئنا لتكفير الناس كدينهم واجمعهم كالغنم ولو تناقضت عقائده في حيد الى الفجر فاقد القوه قام ولد الرجل المهم المهم انني ماذا التهفيد من اصواته هذا مخالف للحديث الصحيح عند بعض اهل العلم الدرر الحاكم حين جاء رجل يبيع النبي تعظم لما هو يضع كليمه وعنده احجار جائد البيع قال لبعتل ما رفض زي عادته قال اذهب وقل عنك هذا روح نحي هذه ما تروح يعني تخلص من الشر تعال فاذا ماذا نفهم نفهم ان المصلحين هم الذين يعتنون المذاهب بالتوحيد واذا كانوا بالتوحيد انا ذا جائدهم الله جل وعلا بالتمكين وبعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا استخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبله وليمكينن لهم دينهم الذي اتضالوا وليبثلنهم من بعد خوفهم امنا وجيدوا ا يعبدونني لا يسجدون لي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون يعبدونني فاذا اردتم التمكين والاستغلال والامن بعد الخوف فما على الامه الا ان تحقق ماذا التوحيد والعباده هذا اللي احكي هذا الكلام اللي اقوله ممكن بعض الناس يضحكوا عليه هذا الشيء بيقول على الشيء هذا فتقطاع اذا ظري هذا الشيء ليبلده نطور عقائد الرجال تركت كلنا في الوقت ايش الضائع لا بيتصل امبارح كنت مازال تلعب هذه لغه بعض الناس يعني عبر القنوات بتقول خلاص اتصلنا بك امبارح ساعتها كنت مازال انت قاعد تروح انت مش صوتي خلاص جبناها ما بيكون جوابنا قال انت اللي جبتهم الالي اما عديم المطلوب لا ينبر له الا المصلحون الذين هم على الجاده <تصفيق> واما الان هذا لقد اتي به من ياتي به الضابط الثاني ما هو الضابط الاول؟ لقينا ايش؟ في القضيه الاولى القضيه الام وش هي قضيه الام؟ التوحيد عندنا ان افضل ثاني ان الاصلاح لدى اهل الحديث عند اهل السنة يبدا بالافراد يبدا بالفرد يصلح الافراد و وان اذا اذا ضرحت القطره ضرح المجتمع واذا ضرح المجتمع ضرح النظام وصرح الحكم وصرح الحاكم كما تكونون يولد عليكم يقول شيخ الاسلام رحمه الله نظريه في غايه الاتقان اي نقص في اي نقص في الحكم الا وهو نقص في الرعايه ادي معادله لا يمكن ف حالنا لا نتصور على حالما ان يحكم بيننا على قطعه لان طبعا في من في عمر نك اللي فينا قال يقول عمر قد لنا مستحيب بهذا يقول يقول, يقول شيخ الاسلام لما كان الصحابه على تمام التمام الكمال حكمهما ابوبكر قال له شويه حكمه ومن عمر قال له شويه حكمه ومن اسماء قال له شويه حكمه ومن وهكذا قال ما من نفس تقت في راحه الا ونقت الراحه وليس الحسن نظريا اذا المصرفون عوته يعني يوجهوا انظارهم الى الكرسي والى العروش عليهم ان يوجهوا انظارهم الى اين الى افراد المجتمع يصلحونه فيبدا الانسان اولا باصلاح نفسه يبدا الانسان اولا باصلاح نفسه ليس نفسه يريد ان يصلح العالم يريد ان يغير فين لي طاري وده وده لي غاب والمخدرات والشيشه وشيش في اي ميدان ويريد يصلح المنطقه في الطرقات وهو واقع في شرقه ابناء هذا بمثابه من يحترق لكي يضيء لكي يضيء الطريق لغيره وهذا الغيه باطلا نظريه ابدائيه انتحاريه انا اراها نسميها النظريه الابدائيه الانتحاريه شبه التي تحترق لتضيء الغير غلط ربنا يقول في صوت الرعد ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واذا اراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دون الله من بال هذه نظري عندنا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم هم ربنا جل وعلا إذا أرد الله في قوم الزوءا فذا ما رد له وما له من ذن الله من وان ليس له من ولي ونرفير النبي لما قام يدعو الناس في مكة ماذا قال الله له, له؟ وأنذر عشيرتك الأقربين أي أبدأ بعشيرتك بعشيرتك الأقربين أنذرهم والأقربون أولى بد ما هو هذا في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هريره قال تصدقوا صدق صدقه عمل خير اطراح عمل لك قال تصدقوا فقال رجل يرى عنده دينار قال تصدق به على نفسك ابدا ايش بنفسه وقال عندي آخر ألا تصدق به على زوجتك وقال عندي آخر ألا تصدق به على ولدك قال عندي آخر ألا تصدق به على قادمك قال عندي آخر قال أنت أفضل هل هنا راكب ولا لا نحن الإنسان الذي يترك نفسه أو أهله جعانين ولي بره يقولون ذهبان وصدق مليون مليون مليون ويقولون مسكين ما عندوش حتى جوالي وزوجته منذ أن تدوج بها ما عندهش حتى جبه عند جبه واحدة تكررها حتى ملت ملتها ويطلاهم أنه ينفع ماذا أنه نبي قل خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي عندي دينار على نفة عندي دينار على زوجتك عندي دينار على ولدك عندي دينار على قادمتي عندي دينار في تقطر بعدما حققت اقرب الاقرب فاجتهد ما دام عندك هذه المقدمات وهذه المسلمات اذا يفرح ان تكون بطيرا فيما ياتي بعد القادم اذا اطراق النفس فمنهج اهل الحديث اهل السنه يرتقي اطراق النفس لحقا من الفرد المسلم فإذا صلح الفرد صلح صلح أو صلح أهل بيتي ليس بالتلازم ولكن بالتقريب فإذا صلح أهل بيتي صلح الحيط والمكان والشارك ثم تصلح البلد ثم البلدية ثم الضائرة والولاية وهكذا اذن الاصلاح يقول بل ان من الفرض ان يصلح نفسه فه وهذا بالتلازم اذا صلحت البدن صلحت الوليله فتصلح من الدوله وتصلح الامه اما الانسان يعني يريد من وما كيف عند النظري يقولوا هالطالب ها عند مالات الاصلاح على طريقه البلاعنه هاي طريقه الاهرامات الاهرامات يقول لك تحب تصلح من فوق وض من الاهرامات بتخش من تحت صح ولا لا الحجر الاخير قوي الفوق وما تنحيزوا وما تنحيز 3 4 4 6 حتى توصل للقاعده هاي طريقه الاهرامات هذا مش جليل جليل موسى عليه الصلاه والسلام تربى على رقد الهرم في بيت من في العور ولم يقم باي شيء حتى نزل من رقد الهرم الى القاعده وبدا بالاصلاح كان بامكان موسى ان ينتظر على طلم التاقه القنانا بدل ترعو والتدريج والمروعده ووعيد حتى احولهم الى التوحيد ممكن في عمل انقلاب طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى بدعوته الذي يعني ادهش اهل قريش وجعته حيره ففكروا ودباروا ثم اجتمعوا واتوا قال ان ارتم ملكا ملكا وان اردت مالا جعلناك اغنانا وان اردت سياده يعني سيدناك او سوجدناك جعلنا فيك سيدنا وان كنت مريضا جعلنا لك من يذهب عنك هذا الداء كان كنبي فقذنا انا اريد امرين ان اكون سيدك واغناك سلطانا والماء وبذلك استطيع ان كما ادير قطما ادير القاسم في اصبعي لم يسلك هذا المسلك وانما سلك مسلك الدعوه الى الله ببناء الفرد في بيت ابن ابي في بيت الارقم بن ابي الارقم عمل لا كون وكون وكون وبنى بعد ذلك فردا ومجتمعا ثم مدينه المدينه النبويه وهكذا يعني استسلمت له القرى والمدن وانتشر دين الله اشارا تاريخيا ازاليا ابديا ما يمكن ان ياتي عليه احد او يقول انا اعيد الاسلام من الصفر نضرب التاريخ من 2000 محتاج او من 1431 الى 1 مدريا انذا فلول تطور النجمه يعد كتابه التاريخ الاسلامي من ابسط لا يقدم أحد ولا يستطيع أن يفكر أحد ولو فكر تفكره يضره لماذا؟ لأنه إطلاع أزالي الأبدي جهت صحيح إذن يبدأ من أين؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه يعتناء بأفراد المسلمين عن طريقه وحاضرات عن طريق الدورات العلمية عن طريق المقييمات الطيبية عن طريق ما يسمى المجتمع المدني إيش معنى المجتمع المدني على الإسماء حالك إبن me يشهمهم المجتمع مدني على ما أحد العلم عن المعارف على الحضارة على الرقيب على المره أي أن يجتمع أهل المدينة اجتماع المدني ويتعقليا اجتماعيه ثقافيه حضاريه اجتماع اقويا يبني التماسك والتالف والتجانس التناجس التجانس المطلوب يعني كناشيش اما التجانس يعني العمليه اذا ما فيش تجانس تفشل حتى في الكيمياء اللي على الكيمياء ده راكب من حرب معاد في الموقع بالضبط حتى تتم العمليه اذا كاين اذا كاين شيء شيء حتى... حتى لا اودد شيئا لا نافذ له معنى على الساحه الامر الاخر ان الراغب كما قلنا اشار اليه في استفاد المطلب العلم حدنا كذلك العلم قبل القول والعمل يعني قبل ان نقدم على اي فعل وقبل ان نقول اي قول فعلينا ان نسبقه بنظريه علميه تدل على صحته اي ليس نعتقد ثم نعمل وليت نعمل ثم نعتقد لا نطبق العلم على الاعتقاد فلا يثبت العمل على الاعتقاد بان العلم سابق لهذا الامام البخاري رحمه الله في صحيح ضوابط العلم قبل القول والعمل استدل بقوله جل وعلا فعله انه لا دناء لله والله تقى لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات قال محمد تبدا بالعلم فالم انه اولى الى الله الى والعلماء كما قلنا في المجلس الأمن المجلس العشاء الذي بعد العشاء لقبل العشاء الذي بعد العشاء أن العلماء هم غرفة الأنبياء وعمل كلمة من قيم كان بني الرئيس يسوسه الأنبياء كلما هدف نبيه قال فهو نبيه وفي هذه الامه الذي هي سنه العلماء سنة هذا النبي قدى النبي والعلماء في امه محمد في الانبياء عند بلطى سرته يسوعه من الفياقه يقول العلماء هذا الراعي الديبلا ايقاضها الى منطق الكلايد العلماء من هو القياده الذي يقود الأمة إلى موطن الراع موطن الأفل موطن الماء موطن الحبال أما السياسة الذي يقود الأمة إلى الهلاف إلى الفتن إلى الضمار إلى الانقرار أنا ليس سياسة أنا كما أقول السمينة سمينة انتحاري كم كان على قريطة على يضانها وليس يشعر السياسة والذي يقود الأمة لا تتوس لغة والراعي يقوذ الإبن إلى مواطن الكلأ والماء هناك عند الإبن يعرف كيف يسوسها فيستطمرها ويبقيها وينميها ويتفيد منها هذا هو السياس إذن نفقة التعريف على البشر نقول السياسي والذي يقوذ الأمة إلى مواطن الكلأ مواطن الماء أي مواطن الحياة السعيدة مواطن الحياة مواطن الرقيق مواطن البقاء هل هو السياسة؟ أما الذي يقوذه من الحروب والفتن والضمار والإنقرام والتصادم والفتن هل هذا تمثليه بهم؟ وليس تثليه بهم هذا رجوع الانتحارين يتلاعبوا به أرواح الأمم طيب العلماء العلم قبل العلم قبل القول والعمل والعلماء هم روح الأنبياء والعلماء هم الذين وتذكر الله لولا علم بالرقه والخشيه اولا الخوف من الله والرقه على الامه انما يخشاها من عباده العلماء واحد الذي يفقه الاشياء والعلماء وما يعقلها الا العالمون الرحمن فصا به خبيرا وقال جل وعلا لا ينبئك إذاً نحتاج إلى قبارات ونحتاج إلى علماء في الإصلاح إذاً الأمة التي تريد أن تبقى جوانب الإصلاح مستمغة رائمة عليها تستطمر في هذا الميادين كما تستطمر في القراء وتستطمر الملايين في القراء وكذا تستطمر الملايين والبلايين في هذا الميادان حتى نحدث التوازن الذي يولي في التجانب وان اذا فار على جانب على جانب فارط صارت تصير ايضا اعرج اعرج نظريه قاموها سمو فاهمو التجانس فاذا لتضاف العلماء حتى نحقق نظريه الاطراد لهذا الذي ليس من العلماء يعاتب نفسه وقالنا قلنا نسمع او نعقل ما كنا في الاثار الدائره وربنا جل وعلا لا يسوي بين العالم وبين الجاهل قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون مستحيل ان يسويا مثل ابدا ما يمكن ان يسوي العالم بينه وبين الجاهل و حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يتفقه في البيت القول يتفقه إنما العلم بالتعلم وإنما الفقه بالتفقه إذن لابد أن يتفق العلم القول والعمل إذا أردنا الإصلاح وهذا المصلح لما يبدأ يطلح الناس في العلم يبدأ بصغال الأمور قبل قبل إبارها نحن نحن جذوة الإصراع لا نشعر في نوز الجزائر باعتبار لا يوجد عمل مشترك جهود فردية ما هو مستغير ما هو مستغير ولكن نظارية يقول, يقول ابن عباس يتكلم عن المطلح وهو الربان ما معنى الربان؟ الذي هو ربي الأمة أخير لما قال ربنا كونوا ربانه اذا من عباب علماء فقهاء والرباني قال الذي يربي الناس بضغار العلم قبل بابه هو الرباني يربي الامه بضغار العلوم علم يدل علما وحتى بالحجها يصل الى القضايا الكبرى فاذا شارك شرق المواطن في القضايا الكبرى اذا هو تدرج في سلّم المعارس فلا نخشى عليه أن يثفت يعني لم يقفز إنما تدرج هذه الثورات عبارة عن عفزات قد يحدث بعدها من الانتكاثات ما التاريخ ومن مؤذرون يعجزنا التاريخ لأنها قضية من الصفر بعدين 8. من المئة وثمانية من الصفر والمئة وثمانية ثلاثة قد تقع في كأسه وقشر قد تقع هذه مغادرة والمغامره <تصفيق> اهل الحديث ليس لهم لا في القمار ولا بالمغامرات وانما عنده منهج منهج ربان يكونوا رباني يكونوا ربانيين اي علماء تقعها الحلم والفقه والرباني هو الذي يربي الناس في ضغار العلم قبله في بابه هذا النفس علم ثم لما نربيها لا اربيها تربيه عشوائيه جوزادية في حول في التعينة لما جاد الأحزاب والبلاوي الأبواب العلمية مقصرة ما فين كده في مجلة في الشريعة نحن كده لا في الاقتصاد ولا في القانون ولا في الكمبيوتر ولا في الرياضيات كده في مجلة كده كده كده كده كده الإيمان الوحيد كده القهارة الصلاة الصوم البداد أبواب كرتيبة الحجب والزواج والصلاف في التسعينات الشباب في الجزائر كلهم يتكلمون ككتاب الإمارة كل مجلد مجلد 11 يبدأ في الحلبالي مثلا فيه 13 مجلد الأول سطاوة ثاني سطاوة ثاني سطاوة ثاني سطاوة ثاني سطاوة خمس سطاوة ثاني قفاته 12 مجلد وبدأوا بمجلد 13 الحب بما انزل الله الخلافه الامامه التكفير ولهم ما عندهم هذه المسلمات والمقدمات وقعت هناك انتكاسه ولدت التكفير الهجره والتكفير ولدت القاعده والزاحفه والواقفه والمستقيه على ظهرها ها ثم الحومات السلفيه ثم الحومات الخنفيه ثم الجيه ثم الميه وَهَكَّذَ سَمِّي وَلَا حَرَكَ وهم يسميها انتكاثة طفرة هذو كلها طفرة اللي كان في أفغانستاذ لا يعرفون إلا هذا البال والله وبالله والله تسألوا عن السيوم من جوه تسألوا على الأداء في قضاء الحديم يا ربك سؤال معه يشير عندي سؤال وكان في إيمان في البليدة السعيد عندي سؤال يا شيخ تفضل ما حكم الذي يحكم بغير ما انزل الله ما حكم طوالا ورائيا واذا ابتلى الدور يا جماعه مساله فريم بسيطه كنا في اداء قضاء الحج في, في الوضوء واذا كنت تخطب الجمعه قد جاء على مدي الطيب يتزوج فأرتفت دروس في حكم الزواج للأداب في منظور أهل الحديث في جولي هذا نعتمد مجرم 13 قال يا شيخ يا أخي يتكلم عن التوحيد والعقيدة للشيخ يزواج يزواج يزواج يزواج ثم ثم رأى الأخر رهبان ومزودوش وش الزواج هنعمة طيب حبيت التوحيد ابدي در در درق التوحيد اول نقط على الحزبيه وما باعتها عن الفتله نناش موش هذا التوحيد ما ما هو التوحيد عندهم على طريقه المعتزله التوحيد عندهم على طريقه اهل الاعتزال تعطيل الاسماء والصفات والسلب الصفات الحميده عن بعض الاشياء او بعض الذات فاذا الرباني المصلح وعيد هو الذي ربى ابراء امه في غار العلوم قبل كبارها ولنبدا من مجلد الطاف بها الذي لم يربط في الاصول واللغه العربيه التوحيد يبدا بالتظاهر في العلم ويربط كل لا يكون المربي نصرح ابن ابي زي القيرواني رحمه الله في رسالته التي كتبها الى اهل تونس ليت ادهو عالم علمت انه يكتب له رساله لتصديق طلبه العلم بدنا مقدم اشقى ويعلمونا اصول ديانتي ويراضون عليه التعليم والترويض يروى يعلمونا اصول ديانتي ويراضون عليه الشراح من ذلك السقاء رحمه الله في التنوير يشق ويقول وتحمد لباعه وعاداته على قبول الحق والانقياد القبول والانقياد هذا ذو البعد شط حق الصراحه في الحال نحكي على قاسم محمد تقعد معاه ما يتمسقو طيب فتوفيق طيب فيس مسقو طيب شيكه من برا الله اكبر ومن جوه يا رب الله لماذا لا يوجد تدرج في الطلب من اين يمكن الاصلاح هذه أبايا واللحية وربع وشين ساعة مجيب القناة المرعب وربع وشين ساعة مجيب القناة الجزيرة هي, هي الوصدر الأوثر ومن أسلق من الجزيرة خيلة ومن أسلق من الجزيرة حديثة تقول له آية بالله أنا رقيتها من تحت بالجزيرة كافتنا من تحت من أين تأتيه العلوم؟ العلو من الجهة نبكو صراحة من أين تكي العلو إذن العفرة الآن خذوا على طريقة أنا الآن لا يخلقني الشكل لدي هفرين مكنون أبي أولا هي لأنها لا راقم لكن ليس دليل على العلم قديما سبعينا سبعينا شوف أقل تعرف أنه عنده عين عبد الرؤان عبد الحديث غابط نوهب أما الآن ما هو ميزان ما هو ميزان أبدا ميزان عنده المقابلة والحوار إذا عرضت عدم عنده علم وإنما عنده نعم يتعبد بهذه الواجبات أو السنة جوع عند الله وعلا حاله أفضل أفضل حالة من غيره ولكن هل هو طابط من ظوابط العلم الجواب لا الجواب لا إذن نقف عند هذا النقطة بقية نقاط كثيرة الاتفق الضابط الرابع الاصلاح ان يكون على منهج السلف وليس على منهج الخلل على منهج اهل السنه والجماعه والضابط الخامس ان ان ان يحلل الاصلاح بالنصوص الشرعيه وليس بالقياسات الوضعيه وهذا له ضابطان عند العلماء وله صفات أنا كل حاجة إن شاء الله جل وعلا إذا في فرصة أخرى نواطم إحنا نأخذ الآن بكل حديقة ظهرها ثم أنتم شكلوا من الأظهار ماذا؟ باعة طيب مزاق الله خير السيد بارك الله خير سائل يقول هل يستوثب على الإصلاح الحقيقي محاربة بالتحريض على المساعدة؟ هل هذا الذي يجاهز؟ أي المساعدة الإعلامة أن يدفع على مستوى الصعيدة؟ يعني فهمت يعني الوسائل الاعلامه غيرها الوسيله الوسائل اذا استعملت في الخير كانت خيرا واذا استعملت في الشر كانت شر باي وسيله العبره بمن يمارسها وبمن يعني او بال الماده التي تستغل بها اذا استعمل الاعلام والجرائد والكتب والمحاضرات في محاربه في محاربه الفساد فهذا عمل هذا عمل الجهاد هذا نوع من الجهاد الجهاد بالكلمه وهذا واجب ويكون ويكون محاربه الفساد بالعلم كما نقول بالسبل الشرعيه والطرق المرئيه قاعدتان بالسبل الشرعيه و ب الطرق المرئيه بالنقد بالحق على الباطن فاذا هو زائل ولكم الويل بما تطبقون اذا الباطل لقذه بماله بالحق الثابت القديم فاذا هو زائل فاذا وسائل وسائل الاعلاء في الفاز بذياء استعملت الحق وقذفته على الباطل فاذهقته فهذا عمل الجبار ولكن من الذي عنده المواد العلميه الصحيحه عليها التصديق العلماء طلبة العلم والمصلحين من من لهم برايه وقد سالدوا في النهر ما لا توجد في البحر متصورين ان الذي له برايه في هذه القضايا لا بد يكون دكتور في الجامعه دكتور كرسي قد يجي استاذ طالب علم ادرار عنده من العلوم والمعارف والتحليلات ما لا توجد عند دكتور عنده 70 سنه في الجامعه لانه يمشي في خط معين اذا خط لا يعرف إلا الفكر لا يعرف الفكر اسأله عن السيرة لا يعرفش الحادث لا يعرفش اللغة حذفة عن البحر الأحمر أو الميت ولا حرج خير إذن يكون الإصلاح باستثمد ماذا العلماء إلى الإذاعة أو التلفزيون فتح المجال للعلماء وطلبة عمل الكتابة في الجرائد فتح المجال أنا أقول نحن في الجبائل إشكال... إشكال لا يجب البحث عن العقود والاستفادة منها يعني الاستفادة ما يبحثش في الجزائر من ينتفع به المسلمون فيصطدمونها يستنى نفد له الطلب فأي شيء عايت لك هذا غلط قلت في الإمارات هم يجب أن يبحثون يعافق عندك مادة علمية يقول لك يا شيخ والله نريدك تجينا للمكان نريد كذا وكذا هم تستطيع أن تنفعنا في كذا وكذا إذن هم يبحثون هم يبحثون أما ينتظر أن يأتي إليه المصلح هذا أنا... ليس تختلف، أنا ما أتي أحد إلا إذا طذفه نعم رضاك الله <تسأل> وكار الشيخ السائل من الأنفذات عبر رصة أهل الحديث تقول الشيخ تدور هذه الأجهزة بجلازنا الحديث عن إلغاء الكثومة وليس في الخروج الليبوية من شهر الشباب يعني تأخذ من البارد فرد بدون فائدة وتقوم مخاضينة الدولة بجدها فائدة بمثلة واحد من لئة البارد بدأنا عن المقرد عندها بنو قرض زائد يا شباب واضح تقريبا بالدرات على كل حال ان الذي افهمه الان <تصفيق> ان الشباب يقومون بمشروق يقدمون مشاريع استثماريه الى مكاتب خاصه بهذا البنك استثمارات وتعطيهم قروض مثلا القرض تعطيه 100 مليون مثلا والارض حتما لا يعطى من المكاتب وانما عن مؤسسات ماليه وهي البنوك لأنها مؤسسة وارقية استثمارية المؤسسة الوارقية قائمة على الثوائف كما يسمون أولي الريبا لأنها لا تستثمر في ذنبه تستثمر مالها بقرض هذا المواطن مبلغ مال مئة مليون ولكن لا تستفيد إذا عاد إليها مئة مليون لأنها قائمة على الزيادة فتضارج الزيادة الدول تقول لهم ما لديك شوالك بالمواطن عاقيهم مياك لنجعلهم مليون الزيادة أن أعطيها لك هذا هو السؤال إذن هناك عقدان عقد بين المواطن والمؤسسة والمؤسسة الورقية هناك عقد بين المؤسسة الورقية والمكتب الذي تشرب عليه الدولة فنظر هل المؤسسة الورقية هي جزء من الدولة في نهاية المطاط الأموال تعود إلى قادمة الدولة أو أن المؤسسة الورقية مؤسسة المستقلة خزينتها مختلفة عن خزينة الدولة ويسمى ما بيت مال المسلمين او بيت الامه فاذا كان البيت مختلفة لها حكم واذا البيت واحد لها حكم انا ما عندي ف بعدي ما عندي, عندي نظره خلوني تدرسها واذا مفيده اول من يطبغ ابو عبد الباري عبد الحميد العربي ايوه وانت مريض جزاك الله خير شكرا لك توا علي بمعنويات فبعض الشباب يقول ان الديمقراطيه غلبت وانه لو جلسنا نقط العداله والشباب اليوم يزوروا توقيع مناطق شغل ومكات واتفاق حتى يصحوا ولا ينحرفوا ان هذا يكون كيف اصلاح الطرق ومناطقكم للشباب والله العمل العمل حق العمل حق يعني من حق المواطن ان يعمل من حق تمام ال... لان من حق المواطن الحياه حق في حقوق الانسان الحياه وكما مر قلنا حديث من حق المسلم العمل ان يعمل ولكن الجزائر بلد بلد باعطاء بلد خيرات الاشكاليات في الجزائر الجزائر تكفل الجزائريين وجزء من الطيب عند الاقتصاديين وعند علماء الاقتصاد او علماء الاستثمار اشكال يعني في هناك حال ما في التخطير او في الاداره فيدخل المصلحون الى الوقوف على الخلل والى اصلاحه حتى تعود المياه الى مجاريها ويقع التواصل على صورته حقيقيا اذا الخلل ايضا في التخطير وفي الاداره الذين يشرفون على عمليه التوظيف وكذا اما انهم غير مؤهلين او ان انهم فيه زيون او فيهم مرض او يمكن قال او يعني ما عندهم هذه الاهليه قويه لاداره هذا المؤتثه بحيث تستقطب اكبر عدد من الموظفين وفقا معين لا يغني جام على احد على اخر لا يجي احد على احد نعم اذا نامل نتمنى ان يوفق الله جل وعلا ولاه الامور في تنطير من يستطيع ان يدير هذه المكاتب التي تشرف على توظيف ابناء المسلمين في المناطق التي يستهلونها ويستحقونها نعم الله ما في الصخره الصخره يقول اهل ليبيا الان ان هناك مظاهرات في ليبيا وطلاب الشباب في, في, جيبيا في, جيبيا في ليبيا يظنون في الجنه القوم العربيين هل وصلت ليبيا نعم ها مظاهره ضرب اضرب التاريخ ضرب الجهاد لا يشعر إلا كذل يعتباه ريخ وما أنصح أنصح أولاة الأمور أن يتقوا الله وأنصح أولاة الأمور إذن أن يتقوا الله وأن يسابقوا الأحداث وأن يكونوا استباقين إلى إصلاح ما فتذا من حال الأمة هذا هو الأول وأنا ذاك إذا بادر أولاة الأمور والمسؤولون بإصلاحي ما أفسد الظهر وما أفسد الناس فإذا قامت تشير فيما تل بالشغل وبتعطيب ما أطلح المسلحون فيقوم المجتمع كله بالذهب لأنه لا يوجد مستوغ لما تكون لك مستوغات والقلوب ضعيفة والأنفس مريضة يصعب عليك أن تقنع حتى أبك نهيك أن تقنع عامك المسلمين ما عليك إلا أن تنتظر بما يجري به القدر الشيء ليست في يد المفلح ولكن نقول يعني ليسبق بك... عفوشي الخليج ليسبق نبض فليسبق نبض هذه لا بد أن يكون الإنسان سبق واسبقوا الخيرات وعاجلت إليك ربي بطردك سارع إلى مغفرة من ربي على المسؤولين للهات الأمور أن يسابقوا الأحداث يسابقوها بنية صادقة وعزم أكيد على إصلاحي بقتل المستطاع ما أفسد الظهر وما أفسد الناس من حال المسلمين باللتي أحسن باللتي أقوى وآن ذاك لا يجد المتطفلون والأهل التشغيل مجالا لأن يشغبوا ما هو؟ وفي نمس الوقت نحن ننصح أهل السنة والجماعة بأن لا يشاركوا في أي عمل تخريبي عمل إفسادي لأن المصلحة أبداً لا يكون مفسداً في حال من الأحوال نقل هل يجب الخروج مع الذين يملحون في النقل؟ أنا أقول أنقل في بيتك وإذا كنت متزوجاً أقول لأصنع لك شاي دير شاي أو اشرب حاجة منومة ونام يومين جير جمعة ومش جمعة تقديم جمعة اسبوع لا يخرج لا يشارك أبدا لا مع هذا ولا مع ذلك وإنما يمكس في بيته ويسأل الله التوفيق وينتظر بما يجر به قاد ذهن الأمور متفلسة وصلى الله وسلم على نبينا الأكرم وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه ومن اهتد بهذه نوم الدين والحمد لله رب العالمين